மன்ன ما إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِذَا قَوِيَ كُبَّ وَالْأَسْبَابُ وَالْمَاءُ تُيَمُّثَ وَإِذَا أعلم منهم ونحن له مسلمون ومن يبتع கூ மிசூசூலூ உலய